أربع استمع إلى الكلمات وأعدها ركب علم كتب فرح اذهب اركب انزل رحم قدم اجلس ازمير كبريت صغير طويل قصير